انفلا <سؤال> <سؤال> انني <سؤال> كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل إليكم من رب إِيَّاكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ما كان دعوهم إذ جاءه بكسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألنا الذين أرسل إليهم. ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق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 فَأُولَئِكَ كَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكّننا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلاً ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منهم خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبطوا منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج, فاخرج إنك من الصادرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين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 يرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤما مدحورا قال اخرج منها مذؤما مدحورا مدحورا لمن تبعك منهم لام لن فأملأن جهنم من وَيَا أَدَمُّ سُكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَالجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَتِهِمَا وقال ما نَهَاكُمَا ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكون من الكين أو تكون من الخالدين وقال سماهما إني لكما من الناصحين فدلاهما ودلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها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 ذلك من الآيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما خرج ذويكم من الجنة. يَنْزِعُ عَنْهُمَا نِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا سَوَّاَتْهُ لَهُم إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ قل إن الله لا يأمر بالفحش قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص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 وفريق الحق عليهم الضلال إنهم متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم